واستوعبوا ويعتدلوا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد العزيز الحميد الذي له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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد